أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي أخي في حناك يجري هواك وروحك في الكون تسري معي أخي في فؤادي وفي مسمعي في خاطري أنت والأضغعي أخي في حناياك يجري هواي وروحك في كون تسري معي أخي ناغم أنت يحلو به فمي ويحوق إلهي اسمعي خذ مكانك بين النجوم وقفي انت الشمس في المطلع اقفي نا وهم انت نحلومه في كل مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في المطلعين